احيانا افكر وافكر وافكر الى متى عزمي بالاشواق جامح, جامح. جامح. جامح. جامح. <تصفيق> مدام باب المغفره ما تسكر تعال وارسل لي خيالي ملامح ملامح ملامح لتصير مالح في الهجر وانت سكر سامح, سامح. ما في هجمه من اللي يسامح